ذلك هو الفوز العظيم ولا يؤذنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم الا ان لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ هو الذي جعل لكم الليل لتشكنوا فيه والنهار مرحرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتقذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من شلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون